اما الرحمن بعد فهذا الدرس الثاني من دروس فقه الائتلاف وبين يدي كتاب بعنوان فقه الائتلاف قواعد التعامل مع المخالفين بالانصاف اعداد محمود محمد الخزندار ط ب ع ة دار ط ي ب ة و هو كتاب نافع في هذا الباب و ا س ت ف ا د منه كثيرا فيما نحن بصدده تكلمنا في ا ل م ر ة ا ل س ا ب ق ة على ا ه م ي ة هذا الموضوع و على ش د ة ا ل ح ا ج ة اليه لا سيما في هذه الاوقات التي كثر فيها البغي والظلم وكثر فيها الرد على الناس وعلى مقالاتهم بالجهل كثيرا وبالغلو في احيان اخرى ك ث ي ر ة ايضا والاصل ان الانسان لا يهجم على الرد على الناس او على تخطئتهم ك ل ا م طبعا في الردود على اهل العلم ل ا يهجم على ا ل ر د على ا ل ع ل م او ء أ على ت خ ط ئ ت ه م إ ل ا ب ع د أن ي ت أ ن ا كثيران ويصبر ويحاول أ ن يسوع أ و أ ن ي ج د م سالت الكلام ل ويحمله على أ ح س ن م ح ا م ل ه و ل ا يكون هذا الرد إ ل ا من أ ه ل العلم كذلك ل أ ن ه ل ي س ل ل جاهل أن ي ردع ل ى العلم ا ل أ ن ه د و ن ه في ا ل ر ت ب ة و د و ن ه في ا ل ف ه م و ل ي س ع ن د ه ما ع ن د ا ل ل العمق ل ع ا ا م من ن و ظ روح ا ل ت ق ق ولكن ا م ع ر ف ة ه ن ا ل ش ر ع و ف ر و ع ه و ف ه م ن ص و ص ه ر و ت أ و ي ل ه ا ه ذ ا ادى الدليل الى ت أ و ي ل ل بعض ا ن ص و ص ف ا ل ج ا ه ل ليس في هذه ا ل ر ت ب ة اصلا و ل ي س ل هناك يخطئ روح ولكن ه ن يقلد و ي ك ت ف ى في حقه بذلك والمقلد ليس من اهل العلم واذا لم يكن من اهل العلم فليس له ان يرد على اهل العلم وانما يتصدى لذلك العلماء و ت ص د ى لذلك من عنده ا ل ا ل ة و ا ل ت أ ص ي ل الشرعي الكافي لكي يميز الصواب من ا ل خ ط أ ثم بعد هذه ا ل ا ل ة و بعد هذا التمييز ليس له ان يبادر بالرد و ل ا يبادر بالتقطيعات كما قلت وانما عليه ان يقلب الكلام كثيرا حتى يجزم بالخطا ثم بعد ذلك ينظر في هذا الخطا من اي الاقسام هل هو من الخطا الذي لا ينكر على مخالفه يعني من مسائل الخلاف السائغ او هو من المسائل التي لا يصوغ فيها الخلاف ف إ ذ ا كان من الباب ا ل أ و ل باب الخلاف السائر فليس له أ ن ينكر و إ ن م ا يكون على سبيل النصح أ و على سبيل تبيين الصواب أ و الراجح لا على سبيل ا ل إ ن ك ا ر أ و ا ل ت أ ث ي م فلا يترتب على ذلك إ ث م ولا يترتب على ذلك تبديع ولا تفسيق قد قلنا إ ن مسائل الفروع هي ا ل ت ي ل ا ي ت ع ل ق ب ا ل خ ط أ في اعتقاد ت م ئ ه ا و ل ا ا لدينا ع م ل بها قطح و ل وعيد في ا ل آ خ ر ة ف ح ي ن ئ ذ ليس ل ه أ ن ي ب ا د ر ب ا ل ر د م خ ط ئ ا و إ إذا ن أن يبين م ا أراد ا ل ص و ا ب ف إ ن ه لدينا ا ولا ولا يؤثم يفسق ي ب ع وإنما ب ي ل ص و ا ب م ن ا ل خ ط أ بأدب و ب ح س ن ت ن ا و ل مع إ ع ذ ا ر ا ل م خ ا هذا ا ل ل ف ب م س ا ئ ل التي يسوء فيها الخلاف وهي التي ليست م خ ا ل ف ة لنص قطعي او اجماع صريح او قياس جلي فما كان مخالفا لنص قطعي او مخالفا لاجماع صريح او مخالفا لقياس جلي واضح فهذا شاذ الخلاف فيه شاذ ولا يعول عليه و ي خ ط أ مخالفه ويرد عليه قوله ويحكم عليه بعد ذلك بحسب ما يليق بحاله من اعذار له في نفسه وان حكم ب خ ط أ قوله او ت أ ث ي م اذا عرف بانه ليس من اهل النظر في مسائل الشرع او متساهل او مميع او مبتدع او ما الى ذلك او يحكم عليه بتبديع او تفسيق يعني بحسب ا ل ر ت ب ة في هذه المسائل اذا كان الخلاف سائغا فلا م وجه للانكار ولا وجه و إ ذ ا كان الخلاف غير سائغ ف إ ن ه أ ي ض ا لا بد أ ن يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل بحيث إ ن ه قد يحكم ب خ ط أ هذه ا ل م س أ وبخطأ ل ة ه ذ ا ا ل ق ويعذر ل و قائله ويعتذر عنه ويتغاضى عن خطئه إ ذ ا كان من أ ه ل العلم وشهر ب ا ل س ن ة واتباعها و أ م ا أ ه ل البدع فلهم أ ح ك ا م ه م ا ل م ف ص ل ة التي تليق ب أ ح و ا ل ه م مما قد ي أ ت ي بيان شيء منه إ ن شاء الله تعالى وقد ذكر شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله وهو من أ ك ث ر من عانى من الخلاف ل أ ن ه تصدى للرد على الفرق ا ل م ن ح ر ف ة وعلى من خالف ا ل س ن ة وقد كثرت هذه الفرق وكثرت هذه المقالات في زمانه وابتلي في سبيل ذلك كثيرا ً بعض الناس لا يعرف من س ي ر ة شيخ ا ل إ س ل ا م إ ل ا الرد على اهل البدع والرد على الطواف ا ل م ن ح ر ف ة ولا يعرف إ ن ص ا ف ه ولا يعرف تلطفه مع خصومه عندما تكون ا ل م ص ل ح ة ا ل ش ر ع ي ة في ذلك ولا يعرف اعتذاره لخصومه عندما يحتاج إ ل ى هذا و عندما يتطلب ك و ن الأمر ي ا ل إ ن ص ا ف فشيخ ا ل إ س ل ا م من اكثر الناس إ ن ص ا ف ا ً لخصومه واعتذارا عنهم وهو بشر قد ي ش د في موضع ويلين في موضع لكن هذه حاله في ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب و ل أ ن ه ابتلي بالخصومه م من ت ع ص ب ف إ ن ه ظهر هذا جليا ظهر هذا الانصاف وهذا التفريق بين طبقات المخالفين ظهر هذا في كلامه وفي مصنفاته ومما قال رحمه الله و أ ن ت إ ذ ا ت أ م ل ت ما يقع من الاختلاف بين هذه ا ل أ م ة علمائها وعبادها و أ م ر ا ئ ه ا ورؤسائها وجدت أ ك ث ر ه من هذا الضرب الذي هو البغي فيه ظلم ب ت أ و ي ل أ و بغير ت أ و ي ل قد ي ت أ و ل بعض الناس في هذا البغي وقد لا يكون ب ت أ و ي ل والاشكال هنا أ ن بعض الناس يحمله حبه ل ل س ن ة أ و إ ر ا د ة الانتصار لها على أ ن يبغي على خصومه وعلى أ ن يحملهم ما لا تحتمله مقالاته وعلى أ ن يلزمهم باللوازم التي لا يلتزمون و ا ل م ش ك ل ة التي نعاني منها كثيرا أ ن بعض الناس يحكم على مخالفه يعني على ا ل ف ر ق ا ل م خ ا ل ف له حكما عاما كليا لا ينظر فيه إ ل ى ا ل أ ف ر ا د كمن يحكم على جميع ا ل أ ش ا ع ر ه او على جميع ا ل ص و ف ي ة أ و على جميع المخالفين له في أ ي منهج حكما عاما كليا من غير أ ن ينظر إ ل ى كل فرد فرد من ا ل أ ف ر ا د نحن نقول هذا القول ب د ع ة والاشاعر مبتدعه لكن هل معنى ذلك أ ن ك ل قائل بهذا القول يكون له حكم أ ه ل البدع ة وهل كلهم على ط ب ق ة و ا ح د ة في مخالفه ا ل س ن ة أ و بعضهم بعضهم اقرب إ ل ى ا ل س ن ة من بعض لا شك أ ن الوضع عند الحكم على ا ل أ ف ر ا د يختلف عن الوضع عند الحكم العام المجمل الكلي فهذه ف ر ق ة م ب ت د ع ة ولكن ليس كل من انتسب إ ل ي ه ا يكون غاليا في ا ل ب د ع ة أ و يكون معاندا ل ل س ن ة بل إ ن الغالب على ا ل طبقات المتقدمين منهم القرب من ا ل س ن ة والدفاع عنها ونصرتها بحسب ما بلغهم من العلم في ذلك أ و ما أ د ا ه اليه اجتهادهم وان أ خ ط أ و ا ورد عليهم أ ه ل العلم في زمانهم وبعد زمانهم فليسوا سواء ك ذ ل ك من يعمم الحكم على ا ل ص و ف ي ة مثلا جميع ا ل ص و ف ي ة مبتدعه وجميع ا ل ص و ف ي ة بل بعضهم يكفر تكفيرا عاما او يفسق ولا شك ان هذا من الجهل وعدم الاتزان في الحكم لان الصوفيه درجات وهذا الوصف اصلا وصف مجمل تصوف هذه ك ل م ة م ج م ل ة و م ب ه م ة لا يعرف منها من هذا الاطلاق ح ق ي ق ة المتصف بها ل أ ن ه قد يريد به معنى شرعيا ولا ع ب ر ة عندنا ب ا ل أ س م ا ء و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة بالحقائق فماذا يريد هو بالتصوف ف ل يريد الزهد الشرعي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد والورع والاهتمام ب إ ص ل ا ح القلب والتجافي عن الدنيا هذه معاني شرعيه س أ س م ي ت ه ا ص و ف ي ة او غير ذلك أ و أ ن ه يبتدع ويغلو ويزيد في ا ل ع ب ا د ة فهذه بلا ع م ل ي ة وهناك بدع ا ع ت ق ا د ي ة ه ن ا ك تصوف فلسفي ه ن ا ك تصوف مبني على الغلو في جانب العمل فليس هؤلاء جميعا سواء ولا الحكم عليهم يكون حكما واحدا فالتعميم هذا خ ط أ نحن نقع فيه كثيرا عند الحكم على مقالات الناس وعلى الطوائف أ ي ض ا من ا ل خ ط أ أ ن ك تعرض أ ق و ا ل المخالفين لك ولا تنصفهم في عرضهم يعني ت أ خ ذ أ ق و ا ل خصمك من كتب خصومه وليس من كتبه وهذا ظ ل م انت لا ترضاه لنفسك لا ترضى أ ن مخالفك يعرض قولك من كتب خصومك والعدل و ا ل إ ن ص ا ف يقتضي أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر د أ ن يرد على م خ ا ل ة أ ن ي أ خ ذ ه ا من كلام القائل نفسه أ و من أ ه ل مذهبه لا من كلام خصمه ل أ ن ع ا د ة الخصوم أ ن ه م يبغون يبغي بعضهم على بعض أ و يزيدون او يلزمون خصومهم بما لا يلتزمون ومعلوم انه كما قرر العلماء لازم المذهب ليس بمذهب ما لم يلتزمه صاحبه و يكون لازما صريحا ل م ف ك ا ت عنه لكن كثير من الاقوال كلها ك لوازم ش ن ي ع ة فانت ترد على القول بابطاله بهذه اللوازم إ ذ ا كانت بالفعل لازمه احنا نبهنا على هذا مرارا في شروح العقيده اننا قد نرد على أ ق و ا ل بعض الفرق ا ل م ن ح ر ف ة بلوازم أ ق و ا ل ه م فنقول هذا القول يلزم منه كذا وكذا لكن ليس معنى انهم يلتزمون هذا قد لا يلتزمونه قد لا يلتزمونه فنحن نبطل قولهم بهذا اللازم ل أ ن لازم الحق حق و لازم الباطل باطل ف إ ذ ا كان اللازم باطلا فالملزوم باطل ولا بد واذا كان الملزوم حقا فلا بد ان يكون لازمه حقا ولا بد اذن انا اقول هذا القول باطل لان لازمه باطل ولكن هل معنى ذلك ان قائله يلتزم هذا اللازم لا وكثيرا ما لا يلتزمون وكثيرا ما يصرحون بنفي فياتي بعض الناس ببغي وظلم ويعرضوا هذه اللوازم ناسبا اياها الى من قال بهذه الاقوال التي تلزم عليها هذه اللوازم يترتب على ذلك بغي وظلم وربما تبديع وتفسيق وتكفير مع... والتكفير ك م باللازم وليس بالقول وهذا لا يلتزمه قائله لذلك ينبغي التنبه لهذه المساله ل ك ث ر ة البغي والظلم فيه أ ي ض ا من المساله ا ل م ه م ة أ ن كثيرا من الناس يعرض مذهب خصمه من أ ض ع ف جهاته ولا يعرضه من الجهات ا ل ق و ي ة ولا يعرض له حججا أ ن ت إ ذ ا نظرت في ك ت ا ب ا ت ابن القيم حين ر د على بعض المذاهب سواء في الفقه او في غير الفقه تجده يستفرغ وسعه في الاحتجاج لمذهب الخصم حتى ك أ ن ه يقول به ثم ي ب د أ في الرد وهذه ا ل ط ر ي ق ة م و ج و د ة في ك ت ا ب ا ت العلماء حتى ي ع نبهت ي ن ابن القيم لكثره في مطالعتكم لكتبه او أ معرفتكم بها و إ ل ا لو طلعت كلاما قبله ستجد هذا موجودا عند أ ه ل العلم يعني أ ب و المظفر السمعاني في كتاب خ و ا ف ع ا ل أ د ل ة يكثر من ذلك جدا يكثر جدا أ ن يستدل للمذهب الذي يريد أ ن يرد عليه و ي ع د د حججه ويفصلها ويشرحها ربما لو وقفت إ ل ى هذا الحد ولم تكمل وجدت أن كلامه أن انك م خ ت ن ع بكلامي الذي يريد أن, ان يرد عليه هذا إنصاف في عرض الحجج وياخذها أ خ ذ ه من كتبهم و ي أ من كلامهم وكذلك تجد هذا عند إ م ا م الحرمين الجويني إ ذ ا عرض المذاهب عرضها وفصلها وشرحها واستفرغ وسعه في بيانها هذا مضطرد عند أ ه ل العلم الكبار فلذلك إ ذ ا اردت أ ن تعرض مذهبا أ و أ ن ترد على مذهب فينبغي أ ن تعرضه عرضا أ م ي ن ا صادقا سوى كان هذا المذهب مما يسوغ الخلاف معه أ و لا يسوغ ا ل خ ل ا ف معه بغض النظر م ق ص و د ا ل أ م ا ن ة في العرض تعرض المذهب عرضا صحيحا على مراد قائله ومن حجج قائله وبالبيان الذي تحب أ ن يبين به قولك لو كان يعرض على الناس ثم بعد ذلك ترد و أ م ا أ ن يعرض ا ل إ ن س ا ن مذاهب المخالفين من أ ض ع ف و أ و ه ى جوانبها فهذا مع كونه بغيا وظلما هو أ ي ض ا مضر بالحق الذي يريد أ ن ينصره ليه ل أ ن مش كل الناس مغفلين في وقت من ا ل أ و ق ا ت سيتنبه من يتبعك ومن ي أ خ ذ بقولك سيتنبه إ ل ى أ ن لخصمك حججا لم تعرضه ولم ترد عليه فربما اقتنع بهذه الحجج لانه م ع ن د ه ش فيها ردود لم يجد عليها ردا مقنعا وربما أ س ا بك الظن مع تكرر هذا وكونه منهجا هذا يوقع أ ت ب ا ع ك بعد ذلك إ م ا في الضعف عندما يردون على خصومهم ويظهر ضعف الطريق الذي تسير عليه و إ م ا في ترك هذا المذهب أ و في ترك هذا الذي تدعوهم إ ل ي ه يقول لك أ ن ت كذاب أ و مدلس أ و لست أ م ي ن ا كنا نظن ان هؤلاء قوم ح م ق ى لا يقولوا بمقالتهم عاقل فوجدنا لهم حجج اين ا ل ر د و عليهم لذلك ليس من العدل ولا من ن ص ر ة الحق ان ترد على الباطل من اضعف جوانبه بل الواجب ان ترد عليه ردا واضحا صادقا بعد عرض حججه وتبيينها وتفصيلها هذا عند ا ل ر د و التفصيليه التي تكون في مقام ا ل ت أ ل ي ف العلمي او في الدروس ا ل ع ل م ي ة او نحو ذلك ولكل مقام مقال فيقول ان أ ك ث ر ما يقع من الاختلاف بين هذه ا ل أ م ه الكلام هنا عن ا ل أ م ة كلها بما يشمل ايه طوائف المبتدعه وغير المبتدعه بما يشمل اهل السنه وغير اهل السنه أكثر ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها على ا ل م ت س ن ن ة في م ح ن ة الصفات و ا ل ق ر آ ن عند القول بخلق ا ل ق ر آ ن كيف بغوا على أ ه ل ا ل س ن ة بغت ا ل م ع ت ز ل ة على أ ه ل ا ل س ن ة في ذلك و استطال و ا عليهم بالسلاطين و حبسوا و ضربوا و قتلوا و كفروا أ ه ل ا ل س ن ة و كما بغت ا ل ن ا ص ب ة على علي و أ ه ل بيت ه و ناصبوهم العداء و لذلك سموا النواصب و كما قد تبغي ا ل م ش ب ه ة على المنزهه الذين يبالغون في إثبات الصفات ل في ي و حتى ص إ ل ى حد التشبيه والتمثيل المذموم وينكرون على من على من يثبت الصفات من غير أ ن يشبه أ و يمثل ويقول الله اعلم ب ح ق ي ق ة هذه الصفات وكما قد يبغي وانتبه الى هذا الكلام وكما قد يبغي بعض المتسللين ن ن إن بعض ا ن يظن إن ا ا س ب غ لا ع د المبتدع ردنا نرد بالعادل وإحنا لا إحنا、منزهين. إحنا إذا نرد الحقيقة إن إحنا كثيرا ما نبغي أيضا منزهين بس نبغي إن حقيقة فيما بي في بيننا يعني عند ردودنا على بعضنا وفيما بيننا وبين خصومنا يحصل بغي وظلم وتطرف وغلو ب فيقول قد يبغي بعض ا ل م ت س ن ن إ م ا على بعضهم طاف اهل ا ل س ن ة وفيهم بغي بينهم وأنا وقع ا و بين أ ت ب ا ع المذاهب كثيرا وقع بين ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ن الظاهرية وغيرهم وقع من بعض ا ل ح ن ا ب ل ة على بن جرير الطبري وهكذا هذا واقع واقع إ ذ ا نظرت في التاريخ وجدت هذا كثير كلها ظ ا ئ ف من اهل ا ل س ن ة لكن عوام ليسوا من أ ه ل العلم أ و ن ش أ و ا ن ش أ ة فيها التعصب والغلو فردوا على خصومهم ببغي وظلم وربما أ د ى ذلك إ ل ى منع واحتقار وربما أدى إلى تصليق تسليط ا ل ص ل ا ط ي ن عليهم و إ ي ذ ا ئ ه م ومنعهم حتى كان بعضهم ينكر على من يجهر بالبسمله في ا ل ف ا ت ح ة ا ل ص ل ا ة ويبغي عليه والعكس أ ي ض ا وهذا يقع هذا الذي وقع تاريخا وموجود ث ا ب ت في كتب التاريخ يبغي به ا ل آ ن بعض المعاصرين على أ ت ب ا ع المذاهب ج م ل ة ويقول لك ايه التمذهب والتعصب وكل ما يتمذهب المتمذهبون قوم متعصبون هذا بغي ايضا هذا بغي نظل ل أ ن هذا إ ن وقع وقع من ط ا ئ ف ة ق ل ي ل ة وله أ س ب ا ب وليس هناك تلازم أ ص ل ا بين التمذهب والتعصب ولا بين ترك التمذهب والتعصب التعصب هذا آ ف ة ن ف س ي ة آ ف ة ت ر ب و ي ة يتربى الناس على التعصب يتربى الناس على الغلو يتربون على اعتقاد ا ل ع ص م ة في مشايخهم وفي معلميهم وفي أ ه ل بيئتهم و أ ح ي ا ن ا يكونوا أ ص ح ا ب المذاهب و أ ر ب ا ب المذاهب يكونون عالمين بهذا ويقصدون إ ل ى إ ي ق ا ع ا ل ع ا م ة في ذلك ي س ت ك ث ر ويؤدج ن بهم ف نار التعصب عند أ ت ب ا ع ه وخصومه وممكن ما يكنش و في نفسه مقتنعا بما يقول لكنه يلقي للعوام ما يقنعهم والعوام يقتنعون ب أ د ن ى شيء ويتعصبون له وعند النذاع تجد معك ا ل ع ز و ة و ا ل ج م ا ع ة ا ل ع ص ب ي ة ولذلك ا ل غ ز ا ل رحمه الله ذكر هذا ذكر أ ن المذاهب كثيرا ما هذا يقع بين أ ت ب ا ع المذاهب اللي هو المذاهب ليس التي ي ت ب ن ى ه ا ا ل إ ن س ا ن باعتقاد ولا التي يسلك بها إ ل ى الله عز وجل و إ ن م ا التي يباهي بها الناس ويناظر بها في مجالس الخصوم فهؤلاء قد يستكثرون بالعوام ويتربى أ ه ل بلد على مذهب معين لا يعرفون غيره فيتعصبون له أ و على تعظيم ط ر ي ق ة م ع ي ن ة لا يعرفون غيرها فيتعصبون له أ و على الغلو في شيخ معين أ و في منهج معين لا يعرفون غيره فيتعصبون له وقد قصومهم وبغي يبغي ببغي طيب مذهبهم بغي ظلم ظلم هؤلاء كلها على سألنا أننا في في كما ن ش أ لا يعرف إ ل ا ص و ر ة و ا ح د ة من التصوف أو و طريقة معينة من ا ل ص فيذم ة ف ي كل من يرد على المتصوف ويظلمه ويبغي عليه وكما ن ش أ من ينشأ لا يعرف إ ل ا مذهبا فقهيا معينا فينتقد كل من خالفه وكما ي ن ش أ من يعتقد في ط ر ي ق ة س ن ي ة حتى لو كان على ط ر ي ق ة اهل ا ل س ن ة لكنه لا يعرف إ ل ا هذه ا ل ص و ر ة فينتقد خصومه من كل وجه هذا ك ل تكون أ س ب ا ب ت ر ب و ي ة و أ س ب ا ب ن ف س ي ة و أ س ب ا ب في ا ل ت ن ش ئ ة توقع الناس في هذا الظلم لذلك قد يقع هذا البغي بين المتسننه حتى بين أ ه ل السن بعضهم يعني و كما قد يبغي بعض المتسننه إ م ا على بعضهم و إ م ا على نوع من ا ل م ب ت د ع ة ب ز ي ا د ة على ما أ م ر الله به هذا كلام جيد ينبغي أ ن يعرف أ ن أ ك ث ر الخلاف الواقع بين ا ل أ م ة وهذا كلام رجل له استقراء في مسائل الخلاف وفي ردود الناس ب ع ض ه م على بعض يقول لك اكثر الخلاف الواقع بين ا ل ا م ة انما جاء من قبيل اليه البغي سواء ب ت أ و ي ل او بغير ت أ و ي ل وهذا يقع في اهل ا ل س ن ة ويقع في غير اهل ا ل س ن ة ثم ايضا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان لكل امام اتباعا خرجوا عن حد القصد فغلوا في امور واساوا ء فهم امور وتوسعوا في فهم امور قلت لكم في ا ل م ر ة ا ل س ا ب ق ة ان صاحب المنهج و صاحب ا ل ط ر ي ق ة قد يكون عنده من ا ل ح ك م ة و ا ل ت ج ر ب ة و ا ل م ع ر ف ة ا ل ع ا م ة التي تعصمه من الغروب والتي تعصمه مما يقع فيه اتباعه لكنه لا ينقل ل أ ت ب ا ع ه هذه ا ل ص و ر ة ا ل ن ف س ي ة التي ع ن د ه و إ ن م ا ي أ خ ذ و ن منه كلامه فقط ولذلك يقع الغلو في ا ل أ ت ب ا ع أ ك ث ر مما يقع في المتبوعين ودائما هذه هي ا ل ط ر ي ق ة التي ا ا ا س ت ق ر أ ت ه المذاهب والمناهج سواء في ا ل إ س ل ا م أ و في غير ا ل إ س ل ا م إ ن م ا يقع الغلو ع ا د ة في ا ل أ ت ب ا ع ولو كان هناك غلو في المشايخ ف إ ن ه يتضاعف ويزداد في أ ت ب ا ع ه م ل أ ن هؤلاء ا ل أ ت ب ا ع ليس عندهم ح ك م ة المشايخ ولا تجاربهم وليس عندهم النفسية الصوره ن ف س ي ة ا ل ة المجتمعة ا ل أو ي ئ ة ا ل م ج ت م ع ة في ن ف س ي ة المتبوعين لذلك يغلو بعضهم في أ م و ر أ و يسيئون فهم أ م و ر أ و يتوسعون في أ م و ر بحيث خرجوا اخيرا عن أ ص ل قول إ م ا م ه م ل ي ن في ا ل ن ه ا ي ة لو أ خ ذ ت أ ق و ا ل ه م وعرضتها على أ ق و ا ل من ينتسبون إ ل ي ه وهم ينتسبون إ ل ي ه لا تجد أ ن هذه ا ل ن س ب ة ص ح ي ح ة له الفهم أساء وذكر غ وبالغوا ل و وزادوا و ا شيخ ا ل إ س ل ا م ت ج ر ب ة في تقويم ا ل ح ر ف ا ت بعض الخراسانيين من أ ه ل جيلان وغيرهم المنتسبين إ ل ى ا ل إ م ا م أ ح م د و إ ل ى غير ا ل إ م ا م أ ح م د في ا ل أ ص و ل والفروع فخرج ب أ ن و ا ع من ا ل ح ر ف ا ت قال قسم خ ا ل ف فيه مذهب ا ل إ م ا م ومذهب ا ل إ م ا م هو الصواب وهؤلاء س ت ة أ ن و ا ع ث ل ا ث ة أ ق س ا م رئيسيا ة إما أن يقول الأتباع قولا هذا فيه سته ب ا قولا قال ع انواع أصحابهم وغلطوا、فيه. الثالث ي ق ل ل أ ت ب ا قولا قاله الإمام وزادوا عليه قدرا وزادوا ونوعا الإمام عليه ي ب ق مره يقول قولا لم يقله اصلا و م ر ة يقولون قولا لم يقله انما قاله بعضه اصحابه م ر ة يقولون قولا قاله ا ل إ م ا م لكن بالزيادات ب ا ل ت ح ب ي ش حط ل ي ه ش و ا ل زيادات ومبالغات وتوسعات فهذه ا ل ه ي ئ ة المجتمع و إ ن كان بعضها قول ا ل إ م ا م لكن هي مش ح ق ي ق ة قول ا ل إ م ا م فيها زيادات لم يقل الرابع يقول ا ل أ ت ب ا ع قولا فهموه من كلام ا ل إ م ا م وهو لم يرده وهذا ا ح ق ي ق ة رصد ل ل أ خ ط ا ء التي تقع عند ا ل أ ت ب ا ع يعني هذا اجعله حتى في أ ي حزب تريد أ ن تنظر إ ل ي ه أ و في أ ي ط ا ئ ف ة ا ل آ ن يكون إ م ا م ه م أ و رئيسهم أ و كبيرهم من أهل اهل ل ل ع م و أ العلم س ن ة وتجد أخطاء ن د ا أ ت ستجدها ب ا ع ر د واهل د ة إلى ه لم ي ف م و ا ك ا م فهم ه توسعوا في ك ل ا وزادوا م ه عليه ن ق ل و ا عنه ه ا ل خ ا م س أ ن يقول ا ل أ ت ب ا ع قولا أ خ ذ و ه من كلام مطلق ل ل إ م ا م ف ه م منه العموم وهو لم يرد ذلك يعني له كلام آ خ ر يخصص هذا الكلام السادس أ ن يقول ا ل أ ت ب ا ع قولا مرجوحا عند ا ل إ م ا م حيث ل ل إ م ا م في ا ل م س أ ل ة أ ك ث ر من قول فتركوا الراجح هذه كلها أسباب الخطأ التي هذا موجود هذا القسم ا ل أ و ل قسم الثاني من هذه الانحرفات عن المتبوعين قسم خ ا ل ف و ا فيه الحق ا ل أ و ل لكن خ ا ل ف و ا فيه مذهب ا ل إ م ا م أ س ب ا ب م خ ا ل ف ة مذهب ا ل إ م ا م عرفناه قسم الثاني ما خالف فيه ا ل أ ت ب ا ع الحق مش بس الإمام بل خالفوا إيه؟ الحق. سواء كان الإمام موافقا مخالفا المذهب الإمام يحتمله بس بل الإثبات وليس خالفه الحق فواء كان أقوال النفي قولا له قول يقول لفظه إيه في يوضح أو أو كأن عن ولكنه لم يزل ا ل ش ب ه ة فلم يعرف عنه قول صريح الثالث قسم خ ا ل ف فيه الحق و إ ن وافقوا مذهبه وذلك حين يكون قول ا ل إ م ا م في المساله خطا أ ي ض ا من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة في ذلك و ثالث ا ل أ م و ر في هذا الدرس أ ن الرد على المخالف من أ ص و ل الدين يعني من أ ص و ل ا ل إ س ل ا م أ ن يبين الحق من الباطل ولتستبين سبيل المجرمين والله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم يذكر أ ق و ا ل ا ل م ل ا ح د ة و أ ق و ا ل الكفار ويرد عليه فمنهج ا ل إ س ل ا م فيه الرد على الخصوم وهذا يقتضي منك أ ن تكون عارفا بالمذهب الذي ترد عليه و إ ل ا كيف ترد على شيء لا تعرفه وهذا و إ ن كان لا يطلب من ع ا م ة الناس لكن من يتصدى للرد على الطوائف وعلى المقالات لا بد أ ن يكون خبيرا بها بعد أ ن يكون خبيرا بالحق الذي يريد أ ن ينصره إ ذ ا كان كذلك فهناك آ د ا ب للرد أ و ل ه ا ا ل إ خ ل ا ص طبعا أ و ل ه ا بعد تحصيل العلم و ا ل أ ه ل ي ه ل أ ن هذا أ م ر لا ينبغي أ ن يقوم به إ ل ا من عنده الاهليه ا ل ك ا م ل ة لكن ا ل إ خ ل ا ص في الرد وان يكون ا ل ر د ممن يريد الحق ونصرته لا ن ص ر ة نفسه ولا ن ص ر ة مذهبه ولا ن ص ر ة القول الذي يتبناه و إ ن م ا متجرد لبيان الحق من الباطل والصواب والخطر أ ن ينصف خصمه ب أ ن يعرض كلامه عرضا صحيحا ويحسن ف ه م ه ولا يحمل مقالته ما لا تحتمله الثالث أ ن يتثبت من القول الذي يريد أ ن يرد عليه ل أ ن قد ترد على شيء لم يقل به القائل و إ ن م ا نقل اليك وانت فهم له على غير وجهه أ و ربما لم يقله أ ص ل ا وما أ ك ث ر ما ينسب الى الناس مقالات هم يقولون بضدها مش مش بس فلابد أ ن تتثبت من وقوع خ ط أ أ و ل ا الرابع أ ن ه إ ذ ا كانت ا ل م ص ل ح ة ا ل ش ر ع ي ة تتحقق بالرد فيما بينك وبين القائل بالمناصحة فهذا ا فيما القائل بينك وبين القائل فهذا هو المتعين و إ ذ ا كانت ا ل م ص ل ح ة لا تتحقق إ ل ا بالرد العلني الذي يراه الناس فترد بالقدر الذي تحصل به ا ل م ص ل ح ة وتتحقق به هذه ا ل م ص ل ح ة ا ل ش ر ع ي ة من غير غلو ولا ز ي ا د ة ولا دخول في النيات ولا اتهام ولا مبالغات وفلان و أ خ ل ا ق ه ونيته وكان يريد هذا كل ه بغي وظل ابن الجوزي رحمه الله في م ق د م ة كتابه تلبيس إ ب ل ي س ذكر شيئا مفيدا في هذا ا ل ج ن ب قال إ ن بعض مشايخ ا ل ص و ف ي ة نسبت إ ل ي ه م أ ق و ا ل غلط و ا ل خطر مخالفه للشريعه قال ونحن نرد على هذه المقالات إ ن كانوا قالوها بالفعل فنحن نبين الصوم من الخطا ا و إ ن كانوا لم يقولوها ف إ ن ن ا نرد على هذه ا ل أ ق و ا ل صادره ة من أي ي قائل ق ل و شو مهم من ه م اي ل قائل ل ه م يقولوه غلط قال بي فلان بيه ل علان ا مش دي ي قال وما علينا من القائل ولا من من أما علينا الفعل إحنا علينا من قول نفسه أما من اللي قاله دي مش مشكلة ثم قال و الله يعلم أ ن ن ا لا نريد بذلك إ ل ا ن ص ر ة الحق و هذا هو الفيصل ل أ ن بعض الناس هو يريد أ ن يشبع ر غ ب ة عنده في إ ظ ه ا ر العلم أ و في إ ظ ه ا ر الحجج أ و في ن ص ر ة قول معين فهو لا يرد من أ ج ل ن ص ر ة الحق و الله يعلم ا ل م ف س د من المصلح و الله يعلم ا ل ن ي ا ت و إ ذ ا ك ا ن ب غ ي ان يقف ا ل إ ن س ا ن مع نفسه وقوفا طويلا قبل أ ن يرد على قائل بعد ان يتبين أ ن ه فعلا أ خ ط أ ويكون عنده ا ل أ ه ل ي ة لتمييز الصدمه ا ل خ ط أ بعد كل هذه المقدمات و أ ن هذا ا ل خ ط أ مما ينبغي أ ن يرد عليه ولا يسكت عنه ماشي كل كلام ده مسلم أ ن ت بترد اليه ولو كان هذا القول قاله واحد من أ ه ل مذهبك أ و من أ ص ح ا ب ك أ و من أ ق ر ا ن ك هل كنت سترد عليه وهل إ ذ ا رددت عليه سترد بنفس ا ل ط ر ي ق ة التي ترد بها على خصمك واضح يخلنا هذا المعنى اذن نفسك لان ا ل م س أ ل ة ح ق ي ق ة ان الله تعالى قد يؤيد الدين برجل الفاجر ص ح ي ح ت ن ترد ت وتنصر الحق ويجي ا ل نذر ا س بعد كده و ا كلامك ويغدو الحق ويأخذوا من كلامك ب س م ي ع اللي ي ه ل ك بعد كذا عند الله عز وجل انت ا ل ل ي ه ا ل ك وان كان الناس قد استفاد و ا من هذا الرد و ا ل م ش ك ل ة والله ينصر الدين برجل الفاجر في حديث الرجل الذي كان يقاتل وابلى في الكفار بلاء حسنا وما فيش حد ر ؤ ي ة من ا ل ص ح ا ب ة يقاتل مثل قتاله اكثر الناس قتلا للكفار ومع ذلك قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انه من اهل النار حديث الصحيحين و غ ي ر ه م حتى كاد بعض ا ل ص ح ا ب ة في بعض الفاظ البخاري انه كاد بعض ا ل ص ح ا ب ة يرتاب حاجة جنن يعني. ده احنا شايفين الراجل جنن يعني ده يعني أ ب ل بلاء ا معملوش ا حد من الصحابه ولا ب و بكر ولا عمر ولا غيرهم ثم يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه من أ ه ل النار عجيب فتتبعه بعض ا ل ص ح ا ب ة و ر أ ى أ ن ه أ ص ا ب ه سهم فلم يصبر فقتل نفسه فجاء ل ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يشهد أ ن ه رسول الله وقال بما قال الرجل الذي ق ل ت إ ن ه من أ ه ل النار فعل كذا وكذا فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إن ا ل رجل يعمل ب ع م ل أ ه ل ا ل ج ن ة فيما يبدو للناس وفي أ ل ف ا ظ أ خ ر إ ن الله ي ؤ ي د هذا ا ل د ي ن برجل ا ل ا ل ف ا ج ر وهذا هذي س و ر ة ع م ل ي ة للجهاد مش بالقلم ولا ببان ي الحق و إ ن م ا الجهاد بالسيف أ ع ل ى م ر ا ت بالجهاد ذ ر و ة س ن ة م ا ل إ س ل ا م يقوم به رجل ينصر الله به الدين و يقتل الكفار و يثخن فيهم و يفعل أ ف ع ا ل ا ل أ ب ط ا ل و هم و ن أ ه ل النار فلا تغتر <تصفيق> <تصفيق> الله أ ك ب ر الله 「え ا ش ه ا د ف ل ا ت غ ي ر ب أ ن ا ل ل ه عز و ج ل قد أ ج ر ى حقا على ل س ا ن ك أ و نصر ب ك س ن ة أ و ر د ك ه بدعه أ و خ ط أ أ و م خ ا ل ف ة تظن ن ف س ك ك ا م ل ا و ن ا ج ي ا ب ه ذ او كثير ا م ا يغطر ا ل إ ن س ا ن ب ذ ل ك و ا ل ش ي ط ا ن ي ي ن ل ه ذلك و ن انك ت ت ح د على الناس و ا ل م ت ص د ب ا ن يكون ل ه ذ ا ا ل أ م ر صولة على نفسه أي و ا ح د ي أ م ر بالمعروف او ينهى عن المنكر او يخطئ او ينتقد او يرد ولا يلاحظ قلبه سيقع ولا بد في شيء من الاعجاب بالنفس و ا ل ا س ت ط ا ل ة والبغي والغفله عن عيوب ن ف س لان م عن ى ان انا بنتقد عيوب ل طول الخط ى ان انا ه مش فاضي اصلا بص ي بصها ع نفسه ي فاضي مش يعني لنفسي يكون مش مش منتبه、لنفسي. وربما يكون ما فيي ر د به على الناس فهذا اذا لم يلاحظه الانسان في نفسه سيقع في هذا الاشكال الخطير الذي قد يقلب نيته والذي قد يحوله ثم تجد بعد ذلك الرد انتصارا للنفس ان انت ترد على الناس ما حيرد عليك برد فانت لو مش ت ل ا ح ظ نفسك جيدا ومحاسب لنفسك جيدا لازم ترد على الرد ده ولا لا ابا ا ل ن ي ة في الرد على الرد كثيرا ما يكون انتصار للنفس و انت زعلان لان الناس لم يقبلوا قولك مش ان هم لم ان ل ي ق ب و ا قولك عشان, عشان ه و ذلك انه لو لم يقبل من غيرك مش لن تزعل د هذا ولا للرد تنتصب ب أ ل ط ر ي ق ة و م ا ن تنتصب ليه منتصب للرد بهذه الطريقه ة عشان عليك عليك انت لن يرد ترد فيكون ذ وهذه ا انتصارا للنفس وهذه مشكلة خطيرة مشكلة لا ينتبه لها الناس كثيرا وكثيرا مما ي ق ع فيها ا ل م ر وهو يظن انه ينصر الحق وقد ينصر الله به الحق فعلا لكنه خاسر هو في نفسه خاسر فانت ما تظن انك ردت ردا ا ف ه م ت خصمك ب ا ن ت كده اخذت س ك ا ل ن ج ا ة وكده يا سلام يعني نصرنا ا ل س ن ة وقمعنا ا ل ب د ع ة لكن ه في ا ل ن ه ا ي ة هل انت ناجم بهذا الرد هل كنت مخلصا لله دينك وهذا ا ل إ خ ل ا ص ينبغي أ ن تكون له علامات في الرد من إ ن ص ا ف ا ل خ ص و ا ل ت أ د ب معه و إ ظ ه ا ر الحق الذي في كلامه من الباطل ل أ ن ا ل ط ر ي ق ة ا ل ل ي مش ط ي ع فيها إ خ ل ا ص سيكون ي ف ه انتصار ا للنفس وحظوظ ن ف س وانتصار ل ل ط ا ئ ف ة التي تنتسب إ ل ي ه ا وهذا يحملك على كتمان الحق الذي عند خصمك وبعض الناس لما يجي يرد على واحد لا ينقل كلامه كله و إ ن م ا ينقل بعض كلامه سواء في الحق او في الباطل ل أ ن دي موجوده عندنا وعند غيرنا يقول لك فلان انا خلاص مش ه ر د عليه من كتابات غ ي ر ه س أ ر د عليه من كلامه هو بعدين يجي ا ل ك ل ا م لا ينقله كله مع ان هو بعمل م ق د م ة في اول الكتاب انني انصفت خصمي ونقلت من كلامه ورجعت الى المراجع ا ل ا ص ل ي ة في ذلك اسمع كلامك اصدأك وشوف امورك استعدي واذا يقول في لك عن خبرة ومراس في هذا الجانب ومراس ت غلما تشوف ع ن يعني واحد لك مقدمة مهول من حال نفسه في انه انصف ك لك عمل تقول الكتب واحد مهول حال الى مقدمة هنشوف في عارف الاصلية ورجع نختبر بانفسنا ومش ماشي وترجع وتراجع انت المراجع بنفسك、وتراجع. هل الرجل ينقل نقلا امينا حين يبقى الكلام فيه اوله او في اخره او في وسطه حاجات تبين المعنى هو ما ينالهاش واحيانا ينقل النقل ولكنه ي ح م ل ما لا يحتمل من الفهم وهو بيجرك الى فهمه هو وانا اطاوه عاوز أسميه. لأنه كتاب الان بين لانه فيه يديك يسميه بس كتاب مبتدع واحد له مش او بلش المبتدع لكنه من اهل يعني ينصر به بدعه يعمل كده وانا اعدله وعملاء ادون هذا الذي اقف عليه احيانا مش انه ينقل غلط دي كثيرا بتطع كثير. لا هو ينصل نقلا صحيحا لكن ب يعمل م ق د م ة يجعل يغيب وعي القارئ يعمل م ق د م ا ان فلان قال قال كذا وكذا وكذا قبل ما انقل الكلام وهذا الكلام مخالف للعلماء و ينقل ع د كلام ل ك ا فعمل حاجة فكرية كده ت ش ولم ي ل القالة خلك كلام يكذب خلاص ان و فكرة ان الراجل مش مظبوط وهو ينقل ولم يبتر ولم يقص النقل صحيح بس انت ل ك خ ل ا ص ي ع ن ي خدت ا ل م ق د م ة فانت ب يسحبك عمزة اللي تعالى وليس ر يوره خطير ا وانت باش ي وهذا و جدا وليس من الانصاف ف دع الحكم للقارئ يا خ اخي ل التنكيل ش عبد الرحمن المعلم م ا الكوثري والرجل يرد بغاية الادب ن ي يرد يرد وهو على ولا يحتد ولا يسب مع ان الكوثر ي اتى باشياء غ ل ي ظ ة في كلامه ومع ذلك يقول الحق لا يحتاج الى هذا التشنج يعني القارئ ي ق ر أ ويشوف اني ه و انا على ط و ل الحق مش محتاج يعني نحن سنقهر الباطل بالحق الحقق التي عندنا ف يوجد ع ي بقى ا ل ش ت ي م ة والغلو والفحش في الكلام هذا لا, ينصر به لا تنصر به قضيه الرد ا ل بمجرد ت و ي ل يحسنوا كل ه أ ح د كما يقول شيخ ا ل إ س ل ا م إنك ترد على و انك ح د إ تهول وتعمل ه ي ص ة ده كل الناس يضرعون اي واحد في الشارع ممكن يخش ع م ل عليه بلادي في المسجد و ي ه و ل صح ولا لا و ج م ي خ ي ل الكلام ده على بعض الناس لكن عندما تكون في ه م ق ا ر ع ة للحجج هذا لا يحسن الا اهل العلم ف أ ن ا لست ب ح ا ج ة في رد الباطل إ ل ى أ ك ث ر من عرض الحق عرضا صحيحا بس كده. إ ن م ا أ ي ح ا ج ة خ ر ج ه عن هذا فهي ليست في من صلب الرد وينظر اليها بعد ذلك هل هناك مصلحه ش ر ع ي ة في ا ل ش د ة أ ح ي ا ن ا أ و في التشنيع أ ح ي احيانا ن ولكن هذا بقدر ما يبقى بعض كتبنا ا هذا ما الغالب بقدره يبقى بعض أشهر إ ن السنة ا أهل ر د و ن على ل م ت ه ل ولكن غلب عليه ك ت ا ب طبعي إيه الشت... الشتم والسب والتهويل و... وهذا ينفر أ ص ل ا ينفر الخصم وينبغي أ ن تفتح بابا لخصمك حتى يعود افتح له بابا وهذا الباب إ ن م ا يفتح بالانصاف ولذلك أ ن ا جربت هذا و إ ن كان بعض المخالفين مهما رديت بانصاف ولا بغير انصاف هو خلاص زي ما احنا عندنا التعصب أ ي ض ا التعصب موجود عند... عند غيرنا بل عندنا أ خ ف من عند غيرنا في ا ل ج م ل ة لكن أيضا كثير من الخصوم وكثير من المخالفين لك لو ر أ ى أ ن ك منصف ربما رجع إ ل ى قولك في يوم من ا ل أ ي ا م ف ا ل إ ن ص ا ف يفتح بابا للعوده ة تعلم أنت أصدت عندك بالحق الذي فلان يا كذا وكذا وكذا وأنا لا أتهمك أنك تعمدت مخالفة الحق وما نيته. الظاهر أتهمك أنك لم يرد مخالفة الحق حتى لو خالف تعمدت نيته شعب يرد في الحقيقة حتى يرى و أ ن ا أ ر د عليك من باب ا ل ت ن ا ص ف والمؤمنون إ خ و ة والمؤمنون والمؤمنات و بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ونحو هذا مما يراغبوا و أ ن ن ا جميعا نتواصب ل الحق ونتواصب الصبر وقول صاب يحتمل ا ل خ ط أ وقول غير ي خ ط أ يحتمل الصبر و ف ت ح له أ ب و ا ب الله تعالى يقول و إ ن ا أ و إ ي ا ك م لعلى هدى أ و في ضلال مبين فأنا إ ذ ن هناك طرق لابد أ ن تسلك في الرد أ و ل ه ا و أ ه م ه ا ا ل إ خ ل ا ص ا ل إ خ ل ا ص في الرد أ ن يخلص ا ل إ ن س ا ن لله تعالى دينه عندما يرد وينظر في نيته في كل ما يكتبه في كل ما ينتقده وتختبر نفسك الكلام ده لو قال الشيخ بتاعي ولا قاله واحد صاحبي ولا قاله واحد ممن أ ن ت س ب و ا ل ى طائفتك حيبقى ح ل ي ق في الرد عليه ح ر د عليه زي ما ر د على الفلان لو مش بنفس الطريقه ة ف ي خلل في ا ل ن ي ة وخلل في الاتباع ل أ ن لو أ ن ت المعيار عندك هو رد ا ل خ ط أ فلا فرق أ ن يقوله فلان ولا فلان ولا فلان إ ن م ا لو عندك معايير أ خ ر ى خلينا نشوف بقى ما المعيار الذي عندك وترد ل ي ه اصلا فهذه هي ح ق ي ق ة من المحن التي يتعرض لها من ينتصب لرد على الناس. الرد على مقالات الناس فاتصاب الرد ب ا ل إ خ ل ا ص والمتابعه والاهليه أ ه ل ي لأن إذا لم يكن أهلاً فهو أ ص إ ن م ا يرد على الناس من كان عنده ا ل أ ه ل ي ة للرد عليهم ثانيا كما قلنا توثيق هذه أ د ا ب الرد أ و ا ل أ خ ل ا ق التي ينبغي أ ن يتصف بها من يرد على خصومه توثيق كلام المردود عليهم من كتبهم وتحديد م أ خ ذ ا ل م خ ا ل ف ة ثالثا انصاف الخصم وفتح باب ا ل ع و د ة للخصم واحتوائه رابعا وصف م ق ا ل ة الخصم دون التعرض لشخص و إ ح ن ا هنا في ح ا ج ة ش خ ص ي ة بينكم من فلان ولكن هناك ا ش خ ص ي م ك ان يكونوا يمكن ان ي ك و ن ا يمكن ان يكونوا يمكن ان ي ك و يمكن ان ي ا يمكن ان يكونوا يمكن ان يكونوا م ك ان يكونوا ي م ك ان يكونوا يمكن ان ي ك و ن ا يمكن ان ي ك و ا ي م ك ان يكونوا يمكن ان ي ك و ن ا ي م ن ان ي ك ن و ي م ل ن ان ي ك و ن ا ي م ن ان يكونوا ي م ن ان يكونوا ي م ك ا يكونوا يمكن ان يكونوا يمكن ان ب م ك ن ان ي ك و ن ا يمكن ان ي ك و ن ا م ك ن ان ي ك و ن ا يمكن ان يكونوا م ك ا ل ي م ا ل ي ك و ن ا يمكن ان ي م ك ان ي ك و ا ان يمكن ان ك ن ان م ك ن ان يكونوا ان يمكن ان ي م ك ل ان يمكن ان يمكن ان ي م ا ل ي م ان يمكن ان ي م ك ان ي ق ك ن ان ي ا ك ن لو كان صحيحا معنى انه لا يصيب الحق ها؟ فلان دا بيبص للستات ت وبيسمع اغاني وبيعمل كل بلاء فيه هل معنى ذلك انه لا يصيب الحق قد يصيبه برضه ما يفتش في ح ا ج ة يعني فمالكم ع ل ش خ ص ي ة الذي ترد عليه انت الان ترد على امر بينك وبينه في م مز... ش ك ل ة خ ا ص ة ب ي ن ك م من بعض وانا ما يلزمنيش ا ر د بتاعك يا بحاجة. ل أ ن ك غير منصف ولا ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ت ج ر د و إ ن ص ف الحق يبحث ل ن ا ل أ ش خ ا ص هذا الذي ي ن ب غ ي أ ن يتادب به ا ل إ ن س ا ن عند الرد و ص ف م ق ا ل ة ا ل خ ا ص دون التعرض لشخص إ ل ا بالقدر الذي نحتاجه او فلان عرف عنه التعصب ل ط ا ئ ف ة وكن ك ل ا م بحق وفي م ص ل ح ة في ذ ك ر ه إ ن م ا ا ل أ م و ر ا ل ش خ ص ي ة التي هي ب ع ي د ة أ ص ل ا عن سياق الرد فلا ح ا ج ة إ ل ى ذكرها الخامس تصحيح دعوى الخصم ونقضها م ب ا ش ر ة واقناع الخصم بالحجه و ص ح ة الدليل والترتيب وحسن الصياغة والاقتصاد ح س ن ص ي غ ة و ا ا ل بما يحقق المطلوب وتجنب الحديث عن النفس كل يكون كالسكوت يكون يكون عليها الراب ثم إنه قد يسع كالسكوت عندما يكون في الرد مسألة لأن الرد أحيانا يؤجج نارا من الفتن والاختلافات هذه إنه وهذه مهمة أمور أن أعظم أيضا أحيانا ثم عندما مفسدة من نارا ينبغي يسع في يؤجج قد هذا الذي نتج عن الرد اكثر ش ر وفسادا من المنكر الذي تريد ازالته او ا ل خ ط أ الذي تريد بيانه ويكون السكوت مفسدته ويكون السكوت مفسدته اخف ل س مفسدته ك و ت وايضا السكوت السكوت وانه بخوف اذا اصيب الرد باذى فانه يسعه السكوت يعني هذا في الجملة فهناك مقامات لا فيها السكوت على ما انكر المنكر الانسان يسعه في يسع يعرف في يعذر في تفصيل الضرر هذا على هل المنكر له ترك انكر يقول حديثنا عن الانصاف مع المخالف ي ب د أ بانصاف المخالف خلافا سائغا من نوع ما كان يختلف فيه ا ل ص ح ا ب ة ويقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريقين هذا أ و ل شيء وأنا قلت لكم من قبل الذي لا يعذرك في أ ن ك ت أ خ ذ بمذهب فقهي معتبر كيف ترجو منه أ ن يعذر من يخالفه في ع ق ي د ة أ و يخالفه في منهج سلوكي لكي ينكر عليك م س أ ل ة ف ق ه ي ة انت ليه بتقول النقاب واجب ولا سنه ة انت ل ي بيتك مش على ايدك؟ انت بتحطيني ايدك تحت سرتك ولا صدرك اصلا قبل ان يكون متدينا كان انسان متسلط شخصان متسلط ومستبدا ولسنه ا طويل وبعد ما التزم مش فيه في مشكله ة هو لم يعالج نفسه هو خد التدين الظاهري فقط و ل ح ي ة و ج ل ب فبقى ي ة شكله من شكل من من ا ل ت د ي ن في ا ا ل ظ ه ر كده وكان طلب العلم فبقى شيخ في نظر الناس لكن عنده م ش ك ل ة ق د ي م ة في نفسه طب ط ل ع ا ل م ش ك ل اللي ة ت ع ب ن ي ا هناك ا ف ي بقى اشياء م ب ل ج اخرى اقل ا خ ل ق ا ل ل ه في ا ل ش اشياء ر ع و م ا ج ع ل ى ا ل ج ر ا م بتوعي يقول الشيخ ك د ه ل ك ن في م ش ك ل ل ة ا ز م اطلعها ف ي ح ا ج ة ل ا ز م اطلعها في حاجة لازم أطلعها في مين بقى خ و ا ر ا لان م خ ل ف ي ب ن ف س ا ل ل التي ب ت ج ة ك ا ن ي م ا ر س ه ا هو ايضا ي م ا ر س ع لان ي ل هناك يا اشياء ا ل ا ق ع تجدوا بنفس ط ر ى هو م ا يعرف ش يعيش في وقام ولازم يعمل مشكل ف أ ق ر ب الناس يشكلهم من الناس اللي معاه في المسجد بتاعه والاخوه ش ب ت ع ه و ا ل إ اللي معاه في الدرس وهكذا بعد كده ي ب د أ الموضوع يزيد بقى ويستفحل شيئا ف ش ي ئ فهذا واقع إ ذ ا لم تكن منصبا ل إ خ و ا ن ك اللي ماشين زيك في أ ص و ل الدين وفي معظم الفروع وخلافه مع خلاف سائغ كيف يرجى منك إ ن ص ا ف مع المخالف في أ ص و ل كليه ي ة ولا ف اصل الخلف في م ل ة الاسلام ح ت الله تعالى لما ذكر اهل الكتاب من حيث ا ل ا م ا ن في المال قال ومن اهل الكتاب من انت أ م ن ه بقنطار يؤديه اليك ب د أ ف ي ه م خبال ومنهم من انت أ م ن ه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائم يبقى ما أ ا ل ش اهل الكتاب كلهم اذا عملتهم ق ا ل و ا اهل الكتاب الذين يسبون الله عز وجل من يسبون له ص ح ب ة والولد اعظم الظلم ومع ذلك الله تعالى ينصفه م ويقولك في, ال... في المعاملات ا ل م ا ل ي ة و الله ف ينصفه ه ا ا س م ويقولك انهم القرآن ينصفون ويقولك انهم ينصفون ويقولك انهم ينصفون ت ت ن ويقولك انهم ي ن ص ف و زيك مش بس مسلم من أهل السنة ومش بس من أهل السنة اهل ذيك وكيف م من ش بس السنة اهل و م ممكن ا الحاجة الاخصة ن ك و ن س ل يرجى ذيك اي حاجة جزئية ثانية ولا و حاجة ب ه تنصفه مش حالك فكيف ي ر منك انصاف لمبتدع ولا ل غير مسلم وكيف تقبل دعوتك حينئذ ويليه بعد ذلك انصاف اصحاب الخلاف المذموم بس الخلاف لا يخرج من المله حتى لو كانوا من اهل البدع والاهواء ثم انصاف المخالفين لمله الاسلام كما قال تعالى و لا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله و قال تعالى و لا يجرمنكم َ ن ا ن قوم ان َ د و ك عن ا ل َ س ج د ا ل َ ا م ان تعتدوا حتى ا ل م ش ر ك ي المحاربين م المشرك العادل ا ل م ح ا الذي صدك عن المسجد الحرام كن منصفا معه وقد نجد أ ن ف س ن ا أ ح ي ا ن ا قسونا على إ خ و ا ن لنا خلافهم معنا سائغ و أ ن ص ف ن ا المخالفين في أ ص ل م ل ة ا ل إ س ل ا م وده ب ي ح ص لتجد كثير ي ن ت بعض الناس يسكت عن أ ه ل الزيغ الذين قد يكفرون بهذا الزيغ ولكنه يسلق إ خ و ا ن ه المتسنين م ب أ ل س ن ة حداد شوف كده بعض الناس ساكت عن العلمانيين و ا ل م ل ا ح د ة ودعاه تنحيه ا ل ش ر ي ع ة في البلد والذين ينشرون الفساد والرذيله أ ك ث ر ما ينتقده ا ل إ خ و ة ا ل آ ن على المشايخ حتى في ا ل د ع و ة السلفيه والحمد ا لله مش في ا ل د ع و ة السلفيه ا ع ا س ك ن د ر ي ه ولا انتسبت إ ل ي ه ا في يوم من الايام أ ي م تستجلش أننا أدافع عن ع ي ن لكنهم إ خ و ا ن ن ا ومن أ ه ل ا ل س ن ة ومن أهل السنة ومن اهل ل بقول ت د ي ن فأنا حقيقة أكثر ا خ ل ا ف ا ل و والذي ا ق ع ي ن ت ق د ه الإخوة ا ا على ل م ش ي خ خلافه خلافه مش أمور أمور شرعية حالك إدارية يعني أ ص ل ا ً ليس محلا ل ل خ ط أ والصرف دا, دا امور أ ح ي ا ن ا ً د ن ي و ي ة م ح ض ة و أ ح ي ا ن ا ً إ د ا ر ي ة و ت ن ظ ي م ي ة و ت ر ك ي ب معين كلها م ب ن ي ة على المصالح ونظر ا ل م ص ل ح أ ص ل ا ً لا مدخل ل ل ت خ ط ئ ة فيها و ا ل إ ن ك ا ر فيها فلان ر أ ى أ ن المصلحه هو اعتقادك اعتقادك وطريقتك طريقتك وبناؤه على ما تبني أ ن ت عليه لكن يجي عند التنزيل تحقيق ا ل م ن ا ط في اختلاف معين تحقيق مصلحه ة زي ما اوتانكم قبل ل مساله ي عبيننا جميعا الضرورات ي ا ة دو خ خلاف ي مش ل في ص ي في الايه ل خلاف ل دو في تبيع ن فخلان انها انها、ضرورة. انت ز ي ل لا رأى ضرورة رأاش ضرورة ومش ق ى تبدأ التنقش المحظورات فهناك مصلحة معينة مصلحة هو ر أ ه ا م ص ل ح ة بس انت ما رايتهاش م ص ل ح ة لا مدخل للتبديع ولا للتفسيق فضلا عن اتهام النيات في مثل هذا ا ل أ م ر لا بعض الناس لا يأبأ لا يسكو ولا يرضى أ ب لا ولا يسكو ي إ ل ا ب أ ن يتهم الناس في نياتهم وفلان اصل خائن وفلان اصل مش عارف عمل كذا وباع ا ل ق ض ي ة وفعل وفعل وفعل سبحان الله بعدين تجد ردود أ ف ع ا ل ه على من يدعون صراحه الى ت ن ح ي ة ا ل ش ر ي ع ة ويحاربون الدين واهله ولا اي ح ا ج لو كان ممكن يخش معهم في الاحداث بتاعتهم وينتسب اليهم كيف تريدني اقتنع بانك مخلص في هذا السبيل وانك من طلاب الحق وانت رجل باغي وظالم على اخوانك ظالما ل ن ك ظ ل مبينا ا م معندكش ا اعذار معندكش ا ان الحسنات يذهبن السيئات إ ذ ا بلغ الماء قلتيني لم يحمل الخبث تهدر كل فضائل الـ الـ الـ الناس كده في أ و ل غ ل ط ة الله عز وجل يعني عذر موسى عليه السلام فيما لم يعذر فيه غ ي ر أ ص ل موسى عليه السلام عمل اللي معمله اشغر من ا ل أ ن ب ي ا ء الذين قبله عمل اللي معملوش غيره من الصبر على ا ل د ع و ة وتحمل ا ل إ ي ذ ا ء ده فرعون عليك فكل ر ع و ن ف هذا الجهاد الذي جاهده في الله عز وجل ده دي له قدم صدق عند ربه فلما يلقي ا ل أ ل و ا ح ا ل أ ل و ا ح اللي فيها ايه توراه يعني كان واحد م س ك المصحف و م ا ك ن أ ل ق ى ا ل أ ل والغضب ح من ا و أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه نبي سيدنا هارون جاب ي دماغه كذا ي ج ر ه إ ل ي ه هل عاقبه الله بذلك لا سيدنا موسى ومش فيه جهاد و ف ي بلاء حسن أ ب ل ا ه ولم يفعل أ ح د مثلما فعل موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سبحان الله وهكذا ينبغي أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن فاذا إذا كان الله تعالى يقول إ ن ا ل ح س ن ا ت لابن السيئات وهذه ر ح م ة الله عز وجل مع المجاهدين في سبيله والدعاه إ ل ي ه و أ ن ب ي ا ئ ه ورسله ف ي ن ب غ ان يكون أ ي ض ا لنا مثل ه ذ التعامل ا مع من له قدم صدق ا في ا ل إ س ل ا م ومن له بلاء حسن في الدين الناس ليسوا سواء في هذا الجانب من عرف عنه عرف الدعوة الخير في وله والجهاد سابقة والصلاح يعتذر عن أ خ ط ا ء مش معنى كان نحن نسوق ا ل خ ط أ ولكن يوضع ا ل أ م ر في نصابه الصحيح ولا يتهم في نيته ولا ينفر الناس عنه أ ل ا إ ذ ا كنت تريد الحق وتريد ا ل إ ن ص ا ف و أ م ا إ ذ ا كنت تريد إ ش ب ا ع ر غ ب ة في نفسك فالله حسيبك وعلى كل إ ن س ا ن أ ن يعد لسؤال الله عز و جوابا ل ج لماذا ر د ت أ و لماذا خ ط أ ت أ و لماذا أ ن ك ر ت ل أ ن ك س ت س أ ل عن هذا يوم ا ل ق ي ا م ة لانه يرد على م ق ا ل ة ينبغي ان يزن ان يكون المعيار عنده رد هذه ا ل م ق ا ل ة ا ل م خ ا ل ف ة ل ل ش ر ليس من الذي قاله الا بالقدر الذي يخدم قضيته في الرد انما هل ذات تعامل مع الخلاف اما التعامل مع المخالف لا يختلف يعني المخالف من اهل ا ل س ن ة غير المخالف, المخالف لنا ش أ ن معه هل يبدع بهذا القول هل يفسق هل يكفر هل يعذر انا ممكن اقول مقاله هي في نفسها بين عوز انا ش مبتدع انتبه لهذا هناك فرق بين معيار الرد على القول والقائل اما القول فسواء قاله اخي ولا قاله عدوي انا انتقد قولا مديش د ع م ه الا قلبي ه وابن ا ج و ز ي ا ص ع ب و ل لك مش دعم الله اصلا ما علينا القائل إ ن م ا ا ل أ م ا ن التي ا ا ت ق ض ه التي ا أ خ ذ ه ا الله علينا أ ن نبين للناس ولا نكتب لكن هل ما بعد كده بعد ما رد على هذا القول الرد على القول يكون معيارا مش عشان القول قالوا النقد الذي、يستحقه. ولو قاله عدوك لكنت بلغت أما أما القائل كده يكون حبيبك عدوك ينبغى أن عشان نقده هذا تدهوش يستحقه بعد بعد معيارا رد واحدا دا واحد ما مش فما أما في الشخص بقى انا برد عليه فهذا له حكم هل القائل معذور هل مبتدع ط ب ا ل ب د ع ة دي ب د ع ة عمليه ولا ا ع ت ق ا د ي ة ط ب تخرجوا من الاسلام ولا ما تخرجوش هذا حكم اخر واتعاملوا بناء على ما يستحقه هذا الشخص من وصف او حكم لكن هل, هل لان مثلا فلان المعتزلي قال هذا القول معنى ان انا ارد على القول بما لا ارد به لو قاله سني ه عندما يكون المعيار عندي هو النقد للقول مش للقائل لا المعيار ده واحد عندي قاله سني ولا قاله معتزلي ولا قاله رافضي انا انقد قولا انما القائل له وضع اخر ربما ابدعه ربما اعذره اختلف يعني ايوه ما فيش م ج م ل ة في الرد على القوس الشيخ قاله الشيخ بتاعي قاله و غ ل ط هرد ع لا ى ل ق و ل ماذا ي نظرة ل ل قائل د ل و ق ت في ا ل م ق ا م ا ل ي و ل ف ن ا ئ ل يختلف قائل يختلف فيه قائل يختلف قائل ي خ ت ق و ل ا ل ل ه ي ن ت ف و ق ا ل ر س ومع ذ ل ك ف ن ا ئ ر د خ ت ل ى قائل ي ع ذ ر ة و ا ئ ل ي و ت ل ف قائل يختلف قائل يختلف ق ا ئ د يختلف قائل يختلف قائل ي خ ت ل ع ش من ر ج ل ك ع ت ل ف قائل يختلف ي ا ئ ل ي م ث ل معبر ج د ا وبرضه هترد على القول بتاعه ومش هتقلعه من رجلك لانه معاند للدين عدو ملحد كده يعني ا ي ه اغلظوا في الرد على القول بغض النظر عن قائله لما كل م س أ ل ة تحتاج تغليظ اصلا انما في فلان ده أص اصل ا ن تظهر لمن ي ق ر أ او لمن يتابع ا ن ن تتشنج ب ت عشان ل ا ن ع فلان اللي قال فيدخلك في, في متاهات يقول يعني لو يروح يبدأ يتتبع يجيب طريقتك الذي عليك طيب فين بقى متردش ليه بنفس الطريقة فأنت تعرف اللي بيقرأ اللي بيتابع بقى اقوال بقى انقذ قولا لو هو و و و اخوانا لك لك اهل اهل مثل اصحابك مذهبك تعرف ان من انت بنفس فانت انا ترد متردش هذا اما صاحب القول فلا اعرف انه هو فيه وفيه بس مش, مش دي مش د قضيه دلوقتي بعد كده انا ممكن اجمع له ا ق و ل ه كله وقول له والله ق و و ل له كلامك ده وده وده وده يقتضي ان احكم عليك ب ب د ع ولا ب فسق ولا ب كفر بحسب الحكم الشرعي في ذلك لكن هو عندما انا ليه اللي د ف ع ن ي ع ل الرد ان فلان اللي قال ل ان فيه قول باطل قيل ايا كان قائله ولا ريب ان سيكون هناك شيء من الفرق بين ردي على سني وبين ردي على مبتدع لا شك لكن ينبغي ان يغلب هذا الجانب جانب الانصاف وجانب المعياريه ة يعني النظر من الذي عليك خطع نظر من ترد ا ل اعلم وصلى الله وسلم على نبينا على اجمعين وصلى وسلم وآله محمد وصحبه